أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون